قل إن ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إن ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون